ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين ثم خلفهم في أمته خلفاؤه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ثم ما الائمه الأئمة أئمة الدين والهدى في هذه الأمة يرثون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل حتى بقيت لله الحمد الشريعة صاغرة نقيه صافية لمن اراد الله عز وجل حجايته لا يزيغ عنها الا هالك والهالك كما قال الله تعالى فيه ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وكان هدي, وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل الناس إليه وحثهم عليه هو صراط الله المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وها وها هم الذين ذكرهم الله عز وجل في أم القرآن صائحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراطا الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل في شريعته. ينقسمون إلى هؤلاء الاقسام الثلاثة. قسم أنعم الله عليهم. وقسم مغضوب عليهم. وقسم ضالون. فمن الذين انعم الله عليهم هم الذين علموا الحق وعملوا به وقبلوه ظاهرا وباطنا تبعوا اهواءهم ولم يتبعوا اباءهم على غير هدى من الله عز وجل انما كانوا يتبعون ما دلت عليه كتب الله وما جاءت به رسله عليهم الصلاه والسلام لتضبطون ذلك ظاهرا وباطنا في أعمال القلوب وعطائبها وأعمال جوارح من الأقوال والأعمال هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم وقد ذكرهم الله تعالى أربعة أحناف في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولهم هم الذين انعم الله عليهم اربعه اثنان النبيون والصديقون والثالث الشهداء والرابع الصالحون لكن يسمعهم يسمعهم على التعريف انهم علموا الحق وعملوا بالحق اما القسم الثاني فهم المغضوب عليه الذين علموا الحق ولكن تنكبوا عنه كذبوا الخبر واستكبروا عن الامر فأولا المغلوب عليه كذبوا الخبر واستكبروا عن الامر بعد ان علينوا الحق يعرفوه وبان لهم وقامت الحجة على يديه لكنهم تنكبوا ذلك وتركوه زهداً فيه واستكباراً عنه وليار بالله وأبيم مثل لهم أولئك اليهود الذين علموا الحق ولكن تنقبوا عنه ولهذا معلوم سجان بن عين رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبهم من اليهود لأنه علموا الحق ولكن تنقبوا عنه الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكن العيد بالله كفروا بي والتكبروا عنه فصاروا مغضوبا عليه أن الضالون وهم ربس الثالث فهم الذين جاهلوا الحق جاهلوا ولم, ولم يعلموا عنه أصواء كانوا معرضين لم يرتفتوا إلى طلب العلم وإلى طلب الحق او كانوا غير معرضين لكن لم يوفق لهم الحق ولم ييسر الله لهم من يدلهم على الحق وابرز مثال لذلك النصارى فانهم كانوا ضالين ولكن المراد بالنصارى ايها الاخوه النصارى الذين كانوا قبل بيده الرسول عليه الصلاه والسلام وحين بعجلة أما صار اليوم فقد علم الحق وبان لهم الحق ولا تصارق لهم في رب الحق والاستقبال عنه وعدم الرضوخ له فستحب أن يكونوا مغضوبا عليهم كما كان اليهود مغضوبا عليهم ولهذا يجب أن نعلم أن الوصف إذا استحقه جنس من الناس فإن هذا الوصف لا يكون دائما وصفا لهم لأن حالهم قد تتغير فهؤلاء النصارى الذين كانوا قبل بيهة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرفون عن الحق شيئا لأن أحبارهم ورغبانهم أضلوهم لكن بعد أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وبان لهم الحق ولكنهم تنكروا عنه لا يحق أن نحظهم بأنهم ضالون بل نقول هم مغضوب عليهم. كذلك لا فرق بينهم وبين اليهود الذين علموا الحق ولكن تنكبوا عنه ولم يعملوا به. اقول ايها الاخوة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك امته على محجة بيضاء واضحة نقيه ولكن تفرقت هذه امة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم إلى فرق جديرة إلى ثلاث وسبع فرقه كلها في النار إلا واحدة وهي من كان من على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه الفرقة النالية هي التي علمت الحق وعملت به ولم تتبع أهواء ولا آراء من يسعبونهم علماء ولا طريقه من يزومونهم اولياء وانما اتبعوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقط يؤمنون بالله ورسوله حق الايمان هذه الفرقه هي الفرقه الناجيه الى قيام الساعه هذه الفرقه يحصل بينها من الاختلاف في المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد ومع ذلك فهم على قلب رجل واحد لا يتفرقين ولا يتنازع أقول إن هذه الفرقة لا يمكن أبدا أن تجعل من الخلاف الذي يكون بينها فيما هو من نسائل الاستهاد لا يمكن أن تجعل هذا سببا لاتفره نجل مثلا أحرحاب رضي الله عنه يختلفون في مسائل كثيرة من مسائل الأحكام العملية بل أحيانا من مسائل الامور العلمية العقديه، ومع ذلك فهم على قلب رجل واحد لا يتنازعون ولا يتبغرون ولا يحب بعضهم بعضا ولا ينكر بعضهم عن بعض بل هم امه واحدة هكذا ما كان عليهم متأخرون تجد الواحد إذا قال فكذي مسألة يعني صغيرة بالنسبة لما هو أكبر منها تجدهم يكون في قلبك عليه شيء ونحن نضرب لهذا مثلا بمثألة من مسائل العلم العملية التي لا تبلغ أن تكون مسئله لعبادة او مبتلة الله مثلا اختلف العلماء رحمهم الله في جلسة الاستراحة الجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة وهي الجلسة التي يجلسها الانسان اذا قام الى الثانية الكرب سربائية او ثنائيه والثمائية واذا قام الى الرابعة سربائية هل هذه الجلسة مسمونة او غير مسمون وهل هي مسنونه على كل حال او في خلال التفصيل الاقوال في هذا ثلاثه قول بانها مسنونه بكل حال وقول بانها غير مسنونه بكل حال وثالث بالتفصيل على ان نحتاج لكبر او مرض او ما سبق ذلك فليجلس والا فلا يجلس هذا خلاف العلم لكن من الناس الان من اتخذ من هذا البلاد سببا للنزاع والعداوه والبغضاء حتى انه اذا راى هذا الرجل لم يجلس وهو يعتقد ان الجلوس سنه كره وابغضه وعياذ بالله واذا راه جلس وهو ممن لا يرى الجلوس كره وابغضه وهذا لا ينبغي رضي الله عنه اختلفوا فيما هو اعظم من ذلك وكللك العلماء الايمة اختلفوا فيما هو اكبر من ذلك ولا عداوات بينهم ولا بغضاء اختلفوا مثلا في مسألة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهي ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من عزوة الخندق ووضع لامه الحرب والسلاح اتاه جبريل فامره ان يخرج الى يهود بني قريضة لانهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فندب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الى الخروج وقال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريضة خرج الصحابه ودخل وقت العصر وحان خروج وقت العصر فاختلف قال بعضهم يصل العصر قبل خروج وقتهم وقال اخرون لا نصلي ولو اخراج الوقت الا ببني قائضه فصل الاولون ولم يصل الاخرون اختلفوا الان ولا لا في ايش في نعم كسراته هي اهم شيء يعني اذا لو صلى الانسان قبل بعد فروج وقت ان هذا حرام عليه ومع ذلك اختلفوا هذا ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم ولم يحمل اي واحد منهم على الاخر بغضا او كراهيه لماذا? لانهم متفيدون. والمقام مقام استهاد. فلا يعنفه المستهد. ولا لك حتى من الناحية النظرية ان تعنفه على استهاده. لانك ان عنفته على استهاده. فاذا يقول لك? قل قل الحق والعدل. انا ايضا اعنفك على, على استهاده. إذا عنفتني على اجتهادي وكرهتني من أجله فأنا إن عملتك بالمثل عنفتك على اجتهادي وكرهتك من أجله فليس كذلك وحين تتنازع الأمة وتتبرق الأمة في مسائل اجتهاديه يسوغ فيها الخلاف كذلك ايضا فاستلف في العلم فيما إذا سجد الإنسان هل يقدم يديه أو يقدم رجليه؟ ركبتين. منهم من قال قدم اليدين ومنهم من قال قدم الركبتين وكل منهما اي من الطائفتين احتج بحجه فهل اذا اختلف الناس بمثل هذه المساله يكون هذا سببا للكراهيه ابدا لا يكون الا من الشيطان الذي يريد ان يوقع بينكم الاداء والبغضاء والراجل في هذه المساله ان يقدم الانسان ركبتيه قبل يديه لان الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعيد فلا يبرك كما يبرك البعيد وانتبه للتشبيه حتى يتبين لك الامر التسميم وبالهيئة هيئة السود وأنت إذا شاهدت البعير يقرد وجدته ينزل نفس لديه قبل رجلي أليس كذلك؟ قل لما شاهدت البعير نعم؟ البعير يشاهد يمشي على سنة مشيدا يمشي على عربة نعم الثنتان على القليان يدان نعم والثنتان الهدان نعم يمشع الاربع لكن ما قال اربع ارجع اذا له الهدان والاشلام اذا نظرنا الى بروك البعير وجدنا انه ينزل ايه مقدم جسم على مؤخره لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير الفرق بين العبارتين لو قال على ما يبرك قلنا لا تبرك على الركب لأنه بعير يبرك على ركبتي لسه ولا أحد ينكر هذا أن ركبتي البعير في يديه وانه يبرك عليه هذا لا إشكل فيه ولكن لفظ الحديث لا يساعد على هذا، فلا يبرك كما يبرك، لا لم يقول على ما يبرك. فإذا إذا خلفنا في هذا المسألة، وجدنا شخصا يصلي إلى جانبنا يقدم يديه، وآخر يقدم ركبتيه، هل هل يسولف لنا؟ ونحن أمة واحدة، هل نجعل من هذا الخلاف سبب للفراغية؟ هذا بل اقول ما دمت خالفتني من اجل ان هذا هو الحق عندك وانك متبع للدليل فانت موافق لي في الواقع لاني انا ما خالفت الا بمقتضى الدليل عندي فاذا العمل واحد والهدف واحد ولا ينبغي ان نضلل أن بعضنا بعضا بمثل هذه المسائل التي بها مساء للجهاد اما الشيء الذي لا يمكن الاجتهاد فيه وهو الذي دلت عليه النصوص دلاله واضحه فهذا لا يمكن ان نقره او دل عليه اجماع السلف فهذا لا يمكن ان نقره مثلا لو, لو قال قائل ان الله عز وجل يقول في كتابه العزيز وقالت لهم بيد الله المغلولة غلت ايديه ولعنوا بما قال بل يتاه مبسوطتان ينفق كي تيشب وقالت النوالى يخاطب ابليه ما منعك ان تستد لما خلقت بيدين لو قال قائل المرات بيدين النعمة او القدرة او ما اشبه ذلك هل نوافقه على اجتهاده ونقره الجواب لا لماذا لان النص صريح في هذا. صريح الطريق واضح واذا جاز لنا ان نؤول من هذا النص فليجز لنا ان نؤول حتى نصوص الصلاه والصيام والحج كما فعل الفلاسفة اهل التخيل. لما رأوا هؤلاء حرقوا من هذه الآية الصريحة قالوا اذا نحن نحرج هل آية الأخرى قالوا, قالوا المراد بالصلاة المراد بها معرفة أسرار مشايخه، أن الإنسان يطلع على أسر الشيوخ موصل لله ويسد هذا الصلاة الصيام الثيام والإنساك معنى الثيام أن تقتم أسرار هؤلاء الشيوخ والأولياء لا تقصد لها أحدا الحج الحج هو القهد معنى الحج أن تقصد الأولياء. اللي الذين يسمونهم اولياء والشيوخ وتدعوهم وتدعوهم لماذا تسلتوا حتى حرفوها بمشي الصبيحة قالوا لأنكم أنتم يا أهلاء التويل اولتم نخوصا صريحة واضحة في ثبث لنا عز وجل قلتم المراد باليجين النعمة النعمة, النعمة؟ ما, معنى؟ ما معنى لما خلقتوا بنعمتي هل هناك معنى لها أبدا ما معنى بقوتي القوة ستواح وكل المخلوقات خلقها الله تعالى بقوته. واين الفضل لآدم على, على إبليس? إذا قلنا المراد بالقوة بلد القوة. لا صدر له عليه. إذن مثل هؤلاء لا نحكد عن بيان ولا نوافقهم عليه ولا نقول انتم معذورون بهذا الخطأ. لأن ن... النصة واضح. صريح. في هذا... في هذا. ولا يمكن أن يقبل مجلع هذا وأحسن ما يوصف به ما سماه شيخ الستان رحمه الله بقوله تحريف في العقيدة الوسطية قال إنا لسنا واجماعة يثبتون ما يثبته الله عنه من غير تحريف ولا تعطيه من غير تحريف قال عدلت عن قولي تأويل إلى قولي تحريف لأن هذا هو الموافق لتساب الله عز وجل أين ذكر الله ذلك في قوله يحرفون الكلم عن مواضيع. ثانيا أن التاويل ينتقد إلى صحيح وفاسد. تأويل قدم إلى صحيح وفاسد. التأويل المطابق لمراد الله ورسوله صحيح وفاسد. صحيح. والتأويل المخالف لمراد الله ورسوله هذا فاسد. فاذا قلنا من غير تأويل اوهم ذلك اننا ننفي الفاسد واستفيد وهذا فيه خطره هذا له خطر اذا نحن نقول من الاشياء ما لا يمكن السكوش عليه لانه مخالف للنص ولطريق السلف رحمهم الله ورضي عنهم هذا لا يمكن أن نعذر أحدا فيه بعد أن يتبين له الحق أما لو كان هذا الرجل عائشا في وسط قوم لا يعرفون إلا هذا فهذا ربما نعذره لماذا لأنه جاهل والإنسان الجاهل قد يعذر بإنكار ما هو معلوم من الدين من الشريعة ألم تعلم أن عمر رضي الله عنه أنكر على الصحابي الذي سمعه يقرأ بسورة الفرطان على خلاف ما كان عمر قرأها ألم أنك عليه الصلاة والسلام أنكر عليه مع أن هذه القراءة التي كان يقع بها الصحابي كانت صحيحة اقراه اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم انه لو ان احدا, لو أن أحداً انكر شيئا من القران لكان كان الى الكفر لكن عمر ما علم ان رسول اقرأه هذا ولهذا احتكموا او احتكم عمر مع هذا الرجل الى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل اقرأ فقرأ فقال هكذا انزلت ثم قال لعمر اقرأ فقرأ فقال, فقال هكذا انزلت فالإنسان قد ينكر ما يكون انتاره كفرا لعدم علمه لعدم النبي واحنا وحين نكون يكون معذورا ألم تعلم أن بعضك قال إن النار تفنى تفنى مع أن هذا مخالف لصريح القرآن فقد ذكر الله تعالى تأبيل النار في ثلاث ايات من كتابه في سورة النساء وفي سورة الاحزاب وفي سورة الجن ثلاث ايات واضحة فيها ذكر التأبيل صليحة من يأتي لي بآية ال... بآية النساء لا من يأتي لي بآية النساء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 لا لا ان الذين كفروا وظلموا في اخر النساء لن يكن له لهم ولن يهدهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا خالدين فيها ابدا خالدين في صلاه الاحزاب اين الايه في صلاه الاحزاب انتم كلكم حافظا الحمد لله المسجد النبوي الحمد ما اكثر حفظات فيه نعم صح إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا في سرة الجن نعم في سرة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا أفبعد هذا القول قول هذا قول الله يجب فيه ان هؤلاء الذين في هذا في ثلاث يجب ان يكون هذا المكان فكيف يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي ان هؤلاء هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان لكن الانسان بشر قد يفوته الفهم كما انه قد يفوته العلم. لان اسباب الخطأ ثلاثة. قلة العلم وقصور الفهم. هاي اذنين ان يكون انسان تقصر العلم. ما عنده علم. والثاني ان يكون عنده علم. ولكن يكون قاصر الفهم كثير من الناس عندهم علوم كثيرة لكن لا سمع. السبب الثالث هو القصد سوق القصد يكون سن عنده علم وعنده فهم لكنه سيء القصد يريد اضرار الخلق ويخاجعهم من الظلمات من النور الى الظلمات وحددهم على سبيل الله فهذه إدراكة امور كلها سبب للضلع الأول القصور في العلم يكون لا يكون عند النساء الاطلاع ثانيا القصور في الفهم يكون عنده اطلاع واصل لا تفهمه خاص لا يفهم النصوص وربما يفهم لكن ما يولد منها مسائل واحكاما ولهذا تجد بعض العلماء يستنبطون الاحكام من الاية يخرج بعض العلماء من الاية الواحدة عشر تحكام عشرين حكما بينما لا يخرج الثاني منها الا خمس احكام تداب تحكام وكذلك في الحديث الثالث قصد يكون انسان عنده علم وعنده فهم لكن ليس له قصد صالح يريد ان يضل الناس وان يقلد اباه وعلماء ولو كان على طريق الباطل اما اذا وصف الله انسان علما واسعا وفهما تاقبا وقصدا صالحا بالنفس بالشيء ويبكي بالعلم وما اقل من يوفق لذلك لكن فضل الله واثق ولهذا ينبغي لنا يا اخواني ان نسال الله دائما ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزدنا علما لان هذه الاشياء مهمه لا تقل اني ادرت العلم الا البحر لا ساحل له ابدا ومن قال انه ادرك الانثى واظهر الناس في حاله جهل الناس بالعلم لان العلم لا منتهى لا يجي واحد ما طلبه الصغير نعم ويتكلم بكلامه غاية عن واحد من اكبر الناس يتكلم بالكلمة تكون غائبه عن الملك غائبه ما, ما هي على باله وهذا موجود حتى باده حابر رضي الله عنه المهم أن نقول المسائل التي تخالف النص الصريح أن تخالف ما كان عليه السلام هذه يمكن السكوت عليها بل يجب انكارها وبيان بطلانها ولكن لا بد من اتباع الحكمة لا بد من اتباع الحكمة كيف اتباع الحكمة اتباع الحكمة أن تتكلم مع صاحبك بهدوء وان لا تقصد الانتصار لنفسك ورأيك لانك ان قصدت الانتصار لنفسك ورأيك فانت لا تدعو الى الله انما تدعو الى نفسك انما تريد الانتصار للحق تجعل هذا الذي خالف الحق فيما ترى كأنه مريض تريد ان تعالجه لا كأنه مجرم تريد ان تعاقبه كان هناك فرقا بين النظرتين بين شخص ينظر إلى من خالفه في الرأي كأنه مجرم يريد معاقبة، وبين آخر ينظر إليه كأنه مريض يريد أن يعالجه. ولهذا تختلف منامج الناس في بيان الحق وبيان الصواب في هذه الأمور. والمؤفق وفقه الله سبحانه وتعالى، ولكن لا شك أن الرفق يأتي بالخير أكثر مما يأتي به العنف كما اجابت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن إذا عاملنا الناس في هذه المعاملة ألقب ما يتقبلون منها لكن إذا عاملناهم بالعنف يقولنا مثل الواحد يقول الله سبحانه وتعالى المراجب اللي بين القدرة هو النعمة ليس من الحكمة يقول يا مبتدع يا ضال يا محرس اخطات هذا ليس من حكمه بل معه بهدوء ومناقشه صحيحه واعتقد ان شاء الله ان كل واحد يريد الخير لا بد ان يقنع به طيب ما تقولون في قوله تعالى والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون هل المراد بالايد هنا هو المراد بقوله تعالى اولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أو المراد سوى ذلك أنت السؤال سؤال والسماء بنياها بأيدي اولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما هل الأيد الأولى هي الأيد الثانية أو لا الجواب لا ومن ظن أن قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدٍ، كقوله: من عمل بأيدينا عاماً، فقد أخطأ في لماذا؟ لأن لأن أيد في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيدٍ غير مطافه. ما أضعف الله إلى نفسه؟ ما قال بأيدينا؟ إذا لم تضيف الله إلى نفسه، كيف يزودك عن تضيفها إلى نفسه؟ الى الله. اما مما عملت ايدينا ان عاما فقد ارافع الله الى نفسه. هذا وجه. الوجه الثاني ان قوله مما عملت ايدينا ان قوله بلناها بايد محضر. اجى يعيد ايدا. ونظيرها في التحفير. داع يبيع بيعا. كان يكله زيلا، إذا ليست أيد في قوّه بناء بأيد ليست هي جمع يد ولكنها مصدر آذ يعيد وأيدا. ثم قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا، إحدادا أي قوية. فمعنى بأيد أي بقوة. ولا يجوز لأحد أن يقول مراد بالأيد أي أيد الله عز وجل. الوثيقة الثالث. انه لم يقل احد ان السماء بناء الله بيده ابدا بسلاف ادم فقد خلقه الله بيده السماء بناء الله عز وجل بالكلمه تسائل المخلوقات انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اربط من السماء فكانت الوجوه الان ثلاثه الوجب الاول ان الله لم يضيفها الى نفسه واذا لم يضيفها الى نفسه فلا احد الا ان نضيفها الى نفسه ثانيا انها ليست جمعا بل هي مصدر هذه عيد وايده ونظره في التسجيل لا يبيع ضيعا وكذا يجد كيدا ثالثا انه لم يقل احد من السلف ان الله بنى السماء بيده بل بنى بقول كل اعتمادا على قوله تعالى انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون كيف ان قال قائل الوجه الاول ينتقض عليك بقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فالمساق غير مضافه الى الله وعند تقول ان المراد ساق الله عز وجل لقد انتقلت عليك القاعدة، فبماذا نجيب؟ نجيب نعم، هذه الآية فيها قولان السلام قول إن المراد بالساق السدة، وقول آخر إن المراد بالساق ساق الباني عز وجل. انتبه، ولكن الذين قالوا بالثاني لم يعتمدوا على بعض الآية. لأن ظاهر الآية أن الساق هو المضاح ولا يجوز ان نضيف إلى الله ما لم نضيفه إلى نفسه ابدا لكن اعتمدوا على أي شيء على السنة في حديث ابي سعيد الطويل أن ربنا عز وجل يكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا ويعجز عن السجود من كان يسجد رياءه وسمعه إذا قارنت الحديث بالآية وجدت أن السياق الآية ينطبق تماما على ما دل عليه الحديث لأن الله قال يوم يكتف عن سياق ويدعون إلى السجود فلا استطيعون ويدعون إلى السجود فلا استطيعون إذن نقول نحن لم نسكت الساق إلا حيث كان سياق الآية إيش موافقا سلسلنا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا لقلنا لا يجوز أن نقول أن نضيف الثاقة الى الله يعني الله ما اضافه إلى نفسه وأنتم تعالى مبارك الله فيكم أن نمثى إلى من باب الأمور الغيبية التي لا نطلع على شيء منها إلا بماذا إلا بما اطلعنا الله عليه ثم هي ايضا حرفات ثم هي ايضا امور غيبية لا نظير لها في الشاهد انتبه لهذه النقطة ايضا لا نظير لها في الشاهد ايجينا نشاهده لان الله ليس كمد شيء اذا لا يمكن ان نقيس لا يمكن ان نقيس ولا يمكن ان نتخيل لو اراجى احد ان يقيس يد الله عز وجل بيد المخلوق. ماذا نقول له? ها؟ نقول هذا حرام. وهذا ضلال. يعني الله يقول ليس كمثله شيء. فيقال قال انا لا اعقل يدا الا بيد المخلوق. قلنا طيب. ايد المخلوقات. هل هي متفقة متماثلة ولا مختلفة مختلفة ها؟ مختلفة ذلك؟ فإذا كان إذا كانت أيدي المخلوقات مختلفة مع الاتفاق بالرسم فالاختلاف بين الخالق والمخلوق اولى واجل واظهر ليس كم شيء إذن يجب علينا ما دمنا نؤمن بان صفاة الله عز وجل من الامور الغيبيه يجب ان نقتصر على ما جاء به النصر لا نقصر ولا نزيد لا نكثر ولا نزيد قد تسكر بعض الامور على بعض الناس ولا سيما بعد ان انفتحت الدنيا الان تسكر عليه مثلا يريد بعض الناس اراد ارادا يقول فيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاواتي الى اخره فيقول كيف ينزل وهل يلزم من نزوله ان يكون دائما في السماء الدنيا لان ثلث الليل دائما انا على الكرة الارضية فما جواب على السؤال الاول وما جواب على السؤال الثاني تدام فمن سؤال نها السؤال اول كيف 요�نظر والسؤال الثاني هل يبقى دائما عد السماء الدنيا لان ثلث الليل يتكرر دائما الكرة العرضية كل ذليل يدور عليه. ما هو الجواب عن السوار الأول? نعم. هذا جواب لكن فيه جواب جديد قاله مالك رحمه الله. في على العرش دخل رجل او جلس. رجل في حلقة جماع مالك رحمه الله قالوا يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى صح كيف استوى فأطرق مالك برأسه حتى على رحض رحض يعني العرق يعني هذا سؤال كثير كل من قدر الله عز وجل وعرف عظمته عرف أن هذا السؤال سقيم جدا ولهذا علاه العرق رحمه الله ورضي عنه ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والهواية الصحيح لك هذا لكن هذا مشهور لكن الهواية منقولة بالسند الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والمان متقارب والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه اذا اذا سالنا سائل نقول يقول كيف انزل نقول. نقول هذا السؤال من اصله بدعه لا تسال يا اخي هل انت احرص على العلم بالله من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام الجواب يقول لا طيب هل سأل الصحابه رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ الجواب لا اذا السؤال عنه بجأة قل سمعنا وصدقنا وآمنا لا تقول كيف ينزل ومن أنت الذي تقول كيف ينزل وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعور ومعاد بن جبل وابن عبار وغيرهم من فقها السحابة ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف... كيف ينزل؟ أفلا يسعر كما يسعره؟ هذا هو الواجه إذن هذا السؤال يجب أن لا يرد أصلا ثم إذا ورد وأجينا جان واحد لكي يقول لازم جيبوا عن هذا نقول ينزل نذولا يليط بجلاله لا نعلم كيفية بم. ولا تدرك عقولنا كيفية عقولنا كيف وقد وسع كرسيه السماوات والارض هذا امر لا تدركه العقول ابدا عليك ان تؤمن الجواب نقول هل تؤمن بالحديث حتى يقول ايش نعم يقول رسول صلى الله عليه وسلم حدد ثلث الليل الى ان اقرأ الفجر فالا كنت في منطقة في ثلث الليل فالنزول الجلال حرص. اذا قرأ الفجر انتهى وابتنجك. ولا تقل سوى ذلك. والله عز وجل لا يقصد بحرطه. يكون نازلا في الجارة الاربية وفي الجارة الشرقية ما هو نازل انتهى وقت النزوء. انتهى وقت النزوء. اؤمن بالله ورسوله ولا تورد الشبهات لان الذين يريدون من ذلك الاشياء قد تكون عن استكار الحديث وقد يقول عن معارضة. ولكن الجواب يصير والحمد لله. تقول هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تتجاوز. ماذا ما سلوث باقيا فالنزول الاله باقي وإذا يطلع الفجر فلا نزول ويختلف هذا بافتلاك الاماكن والله عز وجل لا يقاسد لخلطه هذه أمور ماتده العقود. طيب إذن نحن نتكلم عن أن الأمور أن أصبحت لها عز وجل من الأمور الغيبيه التي لا جوز أن يثبت لهم إلا ما أثبته له إلا ما أثبته الله عن نفسه أو أثبته له رسوله فما لا يجوز أن نمسي عن ما أثبته الله ما أثبته النفس وهذه القاعدة من أهم ما يكون من صواعد طابل أسماء الصفات وهي مفيدة لطالب العلم وكل سؤال يرد عليك في باب والصحابه لم يوجدوها الرسول عليه الصلاة والسلام قل فيه ماذا تقول فيه قل مالك هذا معلوم والكيف مجهور والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع السؤال عنه هذا هو واجب المؤمنين في هذه الأمور التي من أهم الأسجع التي هي من أهم الاشياء نعم بقى رواج قليل على هذا. نعم. وسط من أصول هذا. ها؟ طيب كيف الصلاة؟ يعني تبين هذا وصلات واجد. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. يمكن إلى مدينة قصيرة. طيب إذا هذه القاعدة الآن بيننا في من قواعد الأطباء أن أنها من الأمور هي الغيبية ان روح خرافيها على ما ورد تثبتا ونفي. تجد هالواحد ثانيا إذا قال قائل في هل هذا الصدق هل ناسه الله النفس يدل على انه مماثل للخلق بما ابتدئ الجواب نعم ولا لا لا لا يلزم. لا لا لا لا لا لا الله لا لا يكون لا لا لا باعتبار الدليل لا ولا باعتبار الدليل النظري. أما الدليل لا تريء فاستمع قال الله تعالى ليس كمثل شيء وقال الله تعالى هل تعلم له سميا سمعنا سميا أي نظيرا ومشابرا وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمتاب ان الله يعلم وانتم لا وقال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون والايات بهذا كثيرة والنصوص على كثيره بهذا كثيرة والنصوص على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ايضا كثيره والايات لا تقوم بهذا اللفظ لكن بمعناه مثل قوله تعالى صلى الله عليه وسلم ان شان الله اعظم من ذلك ومثل قوله اجعل من الله اعوذ بالله سيدنا عمر اسمع له من تبطل كثيرا من نفسك بجنته بنوت اماكن احلى شركه ولا اولي لغه من بعد اللعنة اقوال مساء يا خي من اه اخي من حق هل ما اخص بالله او بالله من في ليلة لا ما عاني على ذكرك ايه قبل لا قبل على ذكرك هذا قبل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 عمل حرام هجب اعم تأتيك العمر حالة حرام أسأل حرام الحرام للحرام اين مطاع المسوق نسخ نسخ نسخ نسخ نسخ نسخ نسخ نسخ نسخ نسخ نسخ ما على الدخول تكلمنا فيما قبل عن موضوع هل نفهم مما وصب الله به نقده مثل ما نفهمه النصفة للإثبات وقلنا لا لا نفهم ذلك بالدليلين الأكري والنظر واتينا بادلنا من كتاب الله عز وجل تزد لعله يحكمنا به اتينا بادلنا من كتاب الله عز وجل على نفي المماثله طلب وخبر فمن الذي ياتينا لنا بالايات التي فيها الخبر في انتقاء المماثرة نعم ايضا كمين بيشي هل تعلموا لهم سمية الطلب نعم صفا ولم تطرموا ايش ها ايش طيب لا هل... تضربوا لله الامساد فلا تضربوا لله على الامثال فلا تجعلوا لله انجادة الدليل النظري ان نقول لمن فهم او نحاول ان يفهم او لبس على الناس بان اصبحت لا مماثل للسفاد المخلوقين نقول هل تقضل لله ذاتا فاذا يقول ايش نعطل لله ذاتا ان تعقل الله ذاته. هل تعقل, هل تعقل ان هذه الذات مماثل لذوات المخلوقين? يقول لا. نقول له اذا كنت تعقل ذات لا تماثل ذوات المخلوقين فلتعقل صفات لا تماثل صفات المخلوقين. لان الصفات تابعه للذات فكما ان ذات الله عز وجل لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك ذات لا تماثل سبات المخلوقين هذا هو الشيء وإذن آخر سأقول كلنا يفهم أن للذره رجل هذا ذلك وللفيل رجل وللجمال رجل هل يمكن لأحد أن يفهم أن رجلة رجل الذرة، رجل الفيل، ورجل الفيل، رجل الأسد، أو رجل الجمل، أبداً؟ لن فإذا كنت لا تعقل هذا في المخلوقات، فهي في البالي من باب أولى، لأن ظهور التباين بين الخالق والمخلوق أولاً وأولى. من التباين بين المخلوقات بعضها لبعض ولهذا أتدرون لماذا عطل هذا التعطيل الذين عطلوا استثبات الله عز وجل اتدرون لماذا لانهم فهموا اولا ان اثبات هذه استثبات الكون فيه لما فهموا هذا الفهم انكروها فهموا أن الله اننا اذا اثبتنا لله وجها فلازم ذلك ان يكون وجهه مماثلا لأوجه المخلوقين قالوا اذن يجب ان ننكر هذا الوجه لان الله يقول ليسك مثل الشيء عدفين يقول ليس مثل وهم يظهمون أن, أن, ان الوجه يماثل اوجه المخلوقين لازم ان ينفى الوجه. ولهذا نقول كل معطل فهو ممثل كل معطل فهو ممثل كيف يعطل مجل الممثل يقول نعم لانه انما عطل بناء على فهمه التمثيل فمثل اولا وعطل ثانيا طيب كذلك ايضا نقول لهذا الممثل مثلا أن تثبت لله علما وتثبت قدرة وتثبت له حياة وتثبت له سمعا وبصرا وإرادة وكلاما من ال... نعم نا. أن تثبت لله حياة وعلما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا وكلام فنري سبع سبب هل اثباتك على وجه مماثل اثبات المخلوقين او لا من قال نعم مماثل قلنا يجب عليك ان تنفيها اليس كذلك وان قال لا انا اثبتها على وجه لا يماثل اثبات المخلوقين قلنا فلتثبت بقيه السباق على وجه لا يماثل عباد المخلوقين. فانكابر ف... فإن انكابر. وقال المراد اليد القوه المراد اليد القوه ماذا؟ تقول اذا قال المراجب اليد القوة استبعي اخي. او القدرة. يقول اذا اثبتت قوة. فإن المخلوق قوة. هل المخلوق قوه نعم. الله الذي خلقكم من ضعف. ثم جعل من بعد قوه ثم جعل من بعد ضعفا وشيبا. واما عاد فاستكبروا في الارض بعيد الحق. وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه نقول إذا اثبتت القوة او القدرة كما تريد فللمخلوق قوة وقدرة فوقعت الآن في مثل ما فررت منه من ايش من استمتعه بل في شكل من ذلك لأنك أنت أخذت النص عن طاهر وعلي جنايه على النخوص ثم وقعت في معنى يلزمك فيه مثل ما يلزمك فيه ما لو اثبتت ظاهر النصوص ولهذا يا اخواتي بارك الله فيكم لا يمكن ان تجد مذهبا مخالفا لمذهب السلف الا وهو مع مخالفته للكتاب والسنه متناقض ابدا متناقض يعني ينقص بعضهم بعضا لكن طريق السلف مضطرد واضح بيز لا يختلف ولا يتناقض. فلهذا نوصي نفسي وإياكم بالوجوم ما السلام له. وأن تأخذ عقيدتكم لا من كتاب فلان وفلان، ولكن من كتاب رسول الله عز وجل وسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا طرأت بعض الكتب في العقائد ولا حاجة إلى التعين. ووجدت اكثرها يعتمد على شبهات يظنونها عقليات ويندر جدا ان تجد كتابا يقول ابتدين قوله تعالى او قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كده وكذا. انما هي حبهات عقلية يظنونها حججا وهي في الواقع في ونفس بحجج او كما قيل حجج تخافه كالزجاج تخالرا حقا وكل كافر مكتوب لكن منهج السلف واضح نقي يبين هذا الوضوح والبيان يبينه قول الرازي وهو من علماء اهل الكلام يقول الراضي لقد تأملت المناهج الفلسفية والطرق اقليل. فما رأيتها تروي قليلا ولا تشفي عليلا. ووجدت اقرب الطرق طريقة القرآن انتبه. وجدت اقرب الطرق طريقه القران اقرا في الاثبات الرحمن على العرش استواء اليه يصعد الكلم الطيب واقرا في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثله كذبتي عرف مثله معرفتي الله اكبر اسمعت لكلام هذا له معنى عظيم اقرا في إثبات الرحمن على العرش استوى إليه افاده الكلمه طيب فماذا اثبت اذا قال ماذا اثبت اثبت العلو والاستوى على العرش اثبت العلو والاستواء على العرش طيب هل هذا الاستوى يشفي استواء الانسان على السرير او على الناقه لا من اخذه تروى اقرا في النفي ليس كمزه شيء، ولا يسمى تنبيه علما وهكذا المؤمن يقرأ في الاسبات في ويقرأ في النفي فيمكن ويقول هو بنفسه وهو من علماء الكلام بل من بواسائم يقول من جرب مثل تجربتي عارة مثل معرفته لأنه يقول أن أنه تعمل الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا وصدق صدق. والله المناهج الفلسفية والطرق الكلامية لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا بل تزيد الداء داء حتى يهلك الصاحب ولا تروي غليلا من الغليل أين أعرفتم أن الغليل هو شريل العرص؟ من قوله تروي هذه طريقة تيدة أن تعرف الشيء بمقابله لو قال المثقائل قال الله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جنيع وش معنى ثبات؟ فرادة منين تعرفها؟ من قوله أو انفروا جنيع فالشيء يعرف بمقابله على كل حال انا اقول يا اخواني بارك الله العقيده السلفيه واضحه ما فيها تناقض ولا اختلاف ولكن كما قال الرازي مقرا على نفسي بالخطأ يقول اقرا في الاثبات الرحمن على عرش الثواب اليه يصل القلب الطيب واقرا في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصري فأكثر الناس بل يمكنني أن أقول أقول إن شاء الله فشل أن الذين يتأولون في صفات الله ويثبتون صفات معينة ويتأولون في صفات أخرى تجدهم متناقضين ليس لهم قانون مستقيم أبداً والعجيب ان بعضهم يقول اننا لم نستطع الرد على المعتزله والفلاسفه الا بهذه الطريقه التي هي طريق التاويل وانا اقول ان هذه الطريقه هي التي تفتح للفلاسفه والمعتزله الدخول في التحريف لان اولئك إذا, إذا, إذا, اذا اولوا يقولون لهؤلاء لماذا ان تسيغون لانفسكم ان تؤولوا ولا تسيغون لنا ان نؤولوا ثم لماذا تتناقضون تؤولون فيما تشاؤون وتبقون النص على ظاهر فيما تشعون وان هذا اذا في اذلة الكتاب والسنة تحكم أي إنسان الله هذا النص اقبله ولا أقبل النص الاخر هذا موسيقى يقول النص في الإرادة أن الله يريد أقبله أن الله يغضب لا أقبل الله ما يغضب الغضب يعني يريد أن ينتقم ليس يغضب بل يريد أن ينتقم. يقول ما دونت اثبتت الارادة ليس ما في غضبه ان اثبتت اراده لا تشفيه يشت... ارادة المخلوقين فاثبت غضبا لا يشفيه غضب المخلوقين وإلا فطرد الباب اما اثباثا واما نافيا في جميع اما تناقض فهذا ليس طريقا علميا ولا منهجا سليما اخيرا ان على هذا القدر من الكلام على ما يتعلق بالسجار وهو باب مهم يجب على طالب العلم ان يرجع فيه الى اي شيء الى الكتاب والسنه اما العقائد المؤلفه التي ليست مقرونه بالكتاب والسنه فهذه كافه تضيع النساء وما ذكر بها من الحجج فانه نججج مغلقه لا يثبت من أساء. والله اللهم، الله اللهم، اللهم، اللهم، اللهم، اللهم، وعلى اللهم، اللهم، اللهم، اللهم،